الوحدة الثالثة عبادتي الدرس الأول الصلوات الخمس واحد استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور يصلي في المسجد يتوطأ في الحمام يقف المصلون خلف الإمام بانتظام يضع السجادة باتجاه القبلة